وذكرنا من ذلك مقدمة، ثم نواصل إن شاء الله تعالى في هذا الدرس بقية ما ذكره الناظم رحمه الله في هذا الباب. فقال فصل لخوف بر نو عدم ما عوض من الطهارة التيممة، وصل فرضا واحدا، وإن تصل جنازة وسنة به يحل وجاز للنفل ابتدى ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين ثم الموالاة صعيد طهرا ووصلها به ووقت حضرا آخره للراج آيس فقط أوله والمتردد الوسط سننه مسحهما للمرفق وضربة اليدين ترتيب دقي مندوبه تسمية وصف حميد ناقبه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل أن صلى وإن بعد يجد يعذ بوقت إن يكون خائف للص وراج قدم وزمن مناولا قد طيب يقول فصل لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيممة يفيد بذلك أن لتعويض الطهارة المائية بالطهارة الترابية التي تسمى تيمما، لا بد من وجود أحد سببين. السبب الأول خوف الضر، والسبب الثاني عدم وجود الماء. ذلك قال فصل لخوف ضر أو عدم ماء، أي عدم ماء. عوض من الطهارة التيممة فأما السبب الأول فمعناه أن كل من خاف أن يلحقه ضر أو مرض إن هو استعمل الماء أو خاف زيادة المرض أو خاف تأخر البرد بسبب استعمال الماء فإنه يجوز له أن يتيمن ولا فرق في ذلك بين المحدث حدثا أصغر وبين الجنوب والحائض والنفساء إذا وجبت عليهم الصلاة إذا طهرتا ووجبت عليهم الصلاة إلى غير ذلك يعني مطلقا والدليل على ذلك قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سحر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم وأيديكم منه هذا يدل على أن المريض يجوز له أن يعدل عن الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية وقال العلماء إن الذي يخشى معه المرض يقول إلى كونه مرضا وإن كان ليس مرضا في الوقت الحاضر لكن يقول إلى كونه مرضا فيدخل في ما دلت عليه الآية وأيضا تأخر البر يدخل في مدلول الآية لأجل ما ذكرنا من كونه آيلا إلى المرض ولما يدل على ذلك من الأحاديث أو من السنة حديث عمران رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك عليك بالصعيد فإنه يكفي لكن هذا الحديث في الحقيقة يدل على السبب الثاني أنا أخطأت الآن بإراده في السبب الأول هذا يدل على السبب الثاني نتركه الآن لكن مما يدل على قضية المرض أو خشية البرء ونحو ذلك حديث آخر وهو حديث عمر بن العاص لما قال احتلمت في ليلة باردة في غضوة ذات السلاسل فأشفقت أن أهلك فتيمنت وصليت بأصحابي الصبح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب فلما أقبره عمر بن عاص قال إني سمعت سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا فإذا هذا يدل على هذا المعنى فإن عمرا رضي الله عنه إنما تيمم لأجل خوفي المرض، خوف الهلاك لا أنه كان مريضا وإنما لأنه خاف أن يقع في المرض لأن الوقت كان وقت برد فخشي من المرض هذا يدل على هذا المعنى دلالة صحيح ومما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره فهذا من قبيل السنة التقريرية هذا بالنسبة لأخذ السبب الأول وأما السبب الثاني وهو عدم الماء فلقول الله عز وجل فلم تجدوا ماءا فتيمموا فلم تجدوا ماءا فتيمموا وهذا صريح وأيضا للحديث الذي ذكرته من قبل حديث عمران فين قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك وجاء الحديث عند الترمذي وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فهذا أيضا دليل واضح على ما ذكرنا هذا إذا الذي لم يجد الماء ويترتب على ذلك أشياء يعني الذي لم يجد الماء هل هو من قبيل أنه متوقن من عدم وجود الماء أو هو من قبيل من يظن ذلك ظن مراجحا أو يشك في ذلك أو غير ذلك من الأمور فهذه تترتب عليها أحكام مختلفة وعلى الذي لم يجد الماء عليه أن يلتمس الماء أن يطلبه فقوله سبحانه وتعالى فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا قوله فلم تجد قال بعض العلماء هذا لا يستعمل إلا بعد طلب الماء فهو إذن حين شرط في صحة التيمم بل على وجوب أن يكون الطلب شرطا في صحته ويتأكد ذلك بالحديث حديث الذي جاء في سبب شرع التيمم وحديث عائشة رضي الله عنها حين ذكرت وحضرت وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فالتمس الماء فلم يوجد فهذا يدل على أن المشروع التماس الماء أي طلبه لكن اختلف العلماء في مقدار هذا الطلب وفي ضابطه كيف يطلب الماء؟ العلماء في ذلك مذاهب لا نطيل بذكرها فمنهم من يقول يحدد ذلك بالقرب يعني يجب أن يطلب الماء بأن ينظر أمامه ووراءه ويمينه وشماله فإذا وقع بصره على مكان يشك أو يغلب على ظنه أنه يجد الماء فيه فعليه أن يذهب إليه وإلا فلا وعلماء آخرون كالحنفية يقدرون ذلك تقديرا دقيقا يقولون بمقدار غلوه وهي تقريبا ثلاث ذراع ونيف وإلى آخره يعني بعض الناس يذكرون بعض الفقهاء يذكرون ذلك ضوابط لكن عند المالكية قالوا لا يوجد في ذلك حد يقتصر عليه وذلك لأن أحوال الناس تختلف فلا يمكن أن نقول مثلا يطلب الماء مقدار كيلومتر او أو أقل أو أكثر هذا يختلف باختلاف الناس بعض الناس يكونوا قادرا على المشي وعلى البحث وبعضهم قد يكونوا ضعيفا فالأحوال تختلف او ظروف المحيطة بالشخص المكلف تختلف أيضا فلذلك هذا يجعلونه راجعا إلى أعراف الناس وأحوالهم وهيئاتهم بل قالوا إذا لم يجد الماء إلا بالشراء فإنه يجب عليه شراءه ولا يقول أنا عادم للماء يجب عليه شراءه لكن إن كان قادرا على شرائه وإن كان الماء يباع بثمن يعتاد بيعه به لكن لو طلب له ثمن مبالغ فيه فإنه لا يجب عليه أن يشتريه قاتل مجموعة من الفروع الفقهية في هذا الباب ثم قال وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به تحي يقول هنا إن المذهب عند المالكية أن التيمم تصلي به فرضا واحدا ولا يجوز لك أن تصلي به أكثر من ذلك بمعنى أنه تجدد التيمم بكل فرضا من الصلوات هذا معنى قوله وصلي فرضا واحدا وأما قوله وإن تصل جنازة وسنة فيقصد أنه يجوز أن تؤدي الجنازة المتصلة بالفريضة بتيمم الفريضة ويجوز أن تؤدي السنة المتصلة بالفريضة بالتيمم الفريضة هذا معنى كلامه اما الدليل على ما ذكر اولا وهو انه لا تصلي الا فرضا واحدا فاستذلوا اولا ببعض الاساف في الاسر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا يصلى بالتيمم الا واحدة واثر مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وورد موقوفا وورد موقوفا والأصح وقفه هذه أدلة تدل على هذا المعنى بل قالوا لا يعلم للصحابة مخالف في هذا الأمر فتتقوّل حجة بذلك وأما من جهة النظر فاستذلوا بأمور أولها القاعدة التي تجعل الرخصة لا يتعدى بها موضعها من رخصة فلا ينبغي أن تتعدى مولدها الأول إذا تيممت للفرض الأول لا تتعدى ذلك إلى فرض ثاني واستذلوا أيضا بأن الأصل أن الله عز وجل أوجب على كل من قام للصلاة أن يطلب الماء للطهارة للوضوء والتأمم مثله لكن استثنية الماء أو استثنية الوضوء بدرير السنة وبقي التيمم على الأصل بعبارة أخرى يقولون إن الأصل أن الله عز وجل أوجب على كل من يقوم للصباح أن يتوضأ بالماء وإن لم يجد الماء أن يتيمم هذا هو الأصل وهذا في كل فرض ولكن خصفت السنة الوضوء بحكم وهو أنك يمكنك أن تبقى بوضوء واحد تصلي به فرضين وأكثر قالوا وهذا الذي خصص به الوضوء لم يرد مثله في التيمم فلأجل ذلك حكمنا بأن التيمم يبقى على الأصل الذي هو أنه لا يصلى به إلا فرض واحد فهذا من به في هذا الباب واستدلوا بأمور أخرى على كل حال قد تكون خلافية لا نطيل بذكره وأما كونهم رخصوا بأداء الجنازة إن كانت متصلة بالفرد، وكذلك النافلة إن كانت متصلة بالفرد بتيم من واحد فقالوا لأنها تجري مجرى الصلاة الواحدة تجري مجرى الصلاة الواحدة بمعنى أن الذي يصلي الفرض ويتبعه الجنازة فهذا كأنه صلاة واحدة لأنهما متصلان لأنهما متصلان نعم فلأجل ذلك قالوا هذا الحكم ثم قال وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح هذا الكلام يحتاج إلى شرح اولا نقول إن المتعمم له حالتان الحالة الأولى أن يكون مريضا أو مسافرا والحالة الثانية أن يكون حاضرا صحيحا ليس مريضا ولا مسافرا فالمريض أو المسافر إذا عدم الماء يعني المريض أو المسافر الذي عدم الماء هذا يجوز له أن يتيمم للنوافل استقلالا هذا معنى قوله وجاز للنفل ابتدا أي ابتداء أي استقلالا يعني يمكنه أن يتيمم للنافلة استقلالا عن الفرض وهذا بالاتفاق ما فيه إشكال هذا بالنسبة للمريض أو المسافر الذي لا يجد الماء. أن الحاضر الصحيح صحيح بما أنه ليس مريضا وحاضر أي ليس مسافرا هذا إذا عدم الماء أو لم يستطع تحصيله فإنه يختلف فيه الفقهاء هل يجوز له أن يتيمم للنوافذ استقلالا أو أنه لا يجوز له ذلك والسبب في الخلاف هو أن الآية القرآنية التي هي الأصل في هذا الباب إنما ذكرت،, ذكرت المريض والمسافر إنما ذكرت المريض والمسافر إن كنتم مرضى أو على سفر ولم تذكر الحاضر الصحيح فلذلك بعض العلماء يقولون إنه في هذه الحالة لا يترخص بالتيمم والآخرون يعني أفواً يقولون إن بعض العلماء يقولون إنه لا يتيمم للنوافق الاستقلال وآخرون يقولون إنه يتيمم إذا هذا بالنسبة للنوافق فيها خلاف طيب وأما بالنسبة للفرائض فهنا عندنا أولا الفرائض الخمس يعني الصلوات الخمس هذه يجوز أن يتعمم لها بدون خلاف هذه ليس فيها خلاف سواء كان مريضا أو مسافرا أو حاضرا صحيحا وهذا معنى قوله وجاز للنفل مفهوم؟ وجاز للنفل ابتدا ويستديه الفرض لجمعة حاضر صحيح وجاز للنفل ابتداء فرج عليه حاضر صحيح بمعنى أن الحاضر الصحيح يجوز له أن يتيمم للنوافل ابتداء وجاز للنفل ابتداء يجوز له أن يتيمم للنوافل ابتداء هذا على القول الآخر وأما على القول المشهور فإن لفظ حاضر صحيح لا ترجع إلى وجازل النفل ابتداء وإنما ترجع إلى ويستبيح الفرض وحينئذ فالحاضر الصحيح لا يجوز له أن يتيمم للنوافل ابتداء ولعل هذا هو الذي يقصده النظم لأنه, لأنه هو مشهور المذهب مشهور المذهب أنه لا يتيمم للنوافل استقلالا جيد الآن ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح بمعنى أن الحاضر الصحيح يجوز له أن يستبيح الفرض بالتومم وهذا لا إشكال فيه كما أنه لا إشكال في المريض والمسافر هو نبه على الحاضر الصحيح ولم ينبه على المريض أو المسافر لأن الإجماع عليهم لا إشكال فيهم ثم قال للجمعة الصورة التي يريد أن يذكرها الآن هي في الذي خشية باستعمال الماء فوات الجمعة تنبه خشية باستعمال الماء فوات الجمعة هل يتيمن أم لا يتيمن هذه هي الصورة التي يقصدها لأن قوله لا الجمعة قد يظن بعض الناس أنه يقصد بذلك أن الشخص مثلا إذا كان مريضا فإنه لا يستبيح الجمعة بالتيمم. هذا غير صحيح من كان فرضه التيمم فإنه يصل الجمعة بالتيمم لا إشكال لكن الصورة التي ينفيها المصنف هنا هي صورة الذي يخشى باستعمال الماء فوات الجمعة فهذه عندهم قولان في المذهب القول الأول أنه لا يتيمم للجمعة إن خاف فواتها بالوضوء وهذا الذي ذهب إليه النعظم بقوله للجمعة وذهب آخرون من المالكية إلى أنه يجوز له أن يتيمم ليدركها وسبب الخلاف فيما ذكر جمع من المحققين أن الجمعة هل هي فرض يومها أو هي بدل عن الظهر فإن قلنا هي فرض يومها فهي كالفرائض وإن قلنا إنها بدل عن الظهر فتختلف عن الفرائض في هذه الحالة مفهوم؟ ولا يتيمم لها يعني إذا كانت فرض يومها فمثل الفرائض بما أنه يتيمم لها إذا خشي باستعمال الماء فوتها ولكن إذا كانت بدلا عن الظهر فلا لأنه حينئذن يرجع إلى البدل يمكنه أن يرجع إلى البدل إذا فاتته الجمعة وعليه فإنه يتوضى وإذا أبرك الجمعة فبها ونعمة وإن لم يدركها فإنه يصلي الظهر بدلا عنها لأن الجمعة إنما هي بدل عن الظهر فهذا إذن سبب الخلاف في هذه القضية وأنا أريد أن أقول بأن هذه التفصيلات التي ذكرها متأخر فقهاء المالكية أكثرها مما لم يذكر في صريح أقوال المالكية المتقدمين خاصة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وأكثرها يعني مبني على احتياطات كما ذكر بعض العلماء لأنهم يحتاطون للعبادة ويحتاطون في استعمال هذه الرخصة التي هي الرخصة فلأجل ذلك يشددون فيها بعض الشيء نا. ثم قال فروضه ينتقل إلى فروض التيمم فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين ثم الموالات صعيد طهر ووصلها به ووقت حضر يذكر الآن فرض التيمم الفرض الأول مسح الوجه لقول الله عز وجل تمسحوا بوجوهكم وهذا لا خلاف فيه عند العلماء مسألة إجماعية الفرض الثاني مسح اليدين إلى الكوعين لحديث يعني مسح اليدين هذا متفق عليه لأنه في الأصل لأنه وارد في القرآن الكريم لكن إلى الكوعين لحديث عمار رضي الله عنه وفيه انه قال يعني لما احتاج الى التيمم انه تمعك في الطراب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الوجه والكفان يكفيك الوجه والكفان وفي رواية اخرى لنفس الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف طريقة فقال له إنما يكفيك أن تقول هكذا أي, أي أن تشير بيدك هكذا وضرب بيديه الأرض ونفض يديه فمسح وجهه وكفيه فمسح وجهه وكفيه فإذا هذا دليل على أن المسح يكون للكفي يكون للكوعين والنية هذا لا إشكال فيها لا إشكال فيها وهي مستفق عليها أيضا والنية تكون هذا ذكرناها في الوضوء وفي الغسل ولا فرق بين هذه العبادات كلها في وجوب النية فيها وهل ينوي ما ينويه في الوضوء قالوا لا لأننا في الوضوء ذكرنا أنه يمكن أن ينوي ثلاثة أمور أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو استباحة ما كان ممنوعا منه والتيمم عند المالكية وعند علماء وعند كثير من المذاهب الأخرى لا يرفع الحدث وهذا خلاف مشهور عند العلماء هل التيمم رافع أم مبيح يعني هل هو رافع للحدث أم مبيح والصحيح إن شاء الله تعالى وهو مذهب الجمهور أنه راطع أنه عفوا أنه مبيح لما هو مبيح لأنه إذا وجدت الماء أو زال العذر الذي من أجله تيممت فإنه يجب عليك أن تستعمل الماء وهذا يدل على أن حدثك لم يرتفع لأنه لو ارتفع يعني فرضنا أن شخصا أحدثه وعجزا عن الوضوء فتيمم وصلى مثلا ثم بعد ذلك يعني وجد الماء الذي كان مفقودا منه فإنه يجب عليه أن يتوبأ للصلاة ولو كان التيمم رافعا للحدث فإن الحدث الذي وقع منه ابتداءا قد ارتفع بالتيمم وإذا كان قد يرتقى فنقول له صل حينئذ الفردة دون أن تتوب ولا يجب عليك أن تتوب فدل هذا على أن التيم على أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو رخصة تبيح لصاحبها أن يؤدي الصلاة ويؤدي الأشياء التي تمنع والتي لا تكون إلا بطهارة وهذه مسألة خلاف مشهورة يعني يتكلم فيها العلماء كثيرا لكن يعني وبعض العلماء يحاول أن يتوصّف في مثل هذا كما يفعل ابن العربي رحمه الله فيقول هنالك توصف بين قولنا يرفع الحدثة وقولنا يبيح وهذا ذكره في عارضة الأحوزي في شرح سنن الترمذي المقصود أن الذي عليه المالكيت في هذا الباب أنه لا يرفع الحدثة واستدل أيضا من الأثر بما ورد في بعض الروايات حديث عمر أنه قال له يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب بعد أن أخبره أنه تيمم أخبروه بأنه تيمم وصل فقالوا فوصفه بأنه جنب بعد التيمم فدل هذا على أن التيمم لا يرفع صفة الجنابة أي لا يرفع الحدث وفي ذلك أذلة نقص فإذا كان التيمم لا يرفع الحدث فإنه في النية ينوي استباحة الصلاة أو ينوي استباحة ما منع منه ولا ينوي رفع الحديث ثم قال أولى الضربتين لأنه سيأتينا أن هناك ضربة أخرى في السنن أولى الضربتين معناه الضربة هنا المقصود بها أن يضع يده على الصعيد وليس المقصود أن يضرب بمعنى الضرب كما هو يعني كما هو معروف من لفظ الضرب لغة لكن المقصود فقط أن يضع يده على الصعيد فهذه الضربة أيضا الاتفاق على أنها واجبة إنما الخلاف في الضربة الثانية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى والدليل على الضربة الأولى ما ورد في السنة وهو كثير ثم الموالات أي الفور بمعنى أن يؤدي أفعال التيمم دون تفريق وهذا دليله ما ذكرناه في الوضوء بلا فرق قال صعيد طهر أي لا بد من التيمم بالصعيد الطاهر الصعيد الطيب كما ورد في القرآن الكريم فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو كل ما ظهر على وجه الأرض هو كل ما ظهر على وجه الأرض فيدخل في ذلك التراب والرمل والحجر والجص ونحو ذلك من الأشياء التي تخرج أو تظهر على وجه الأرض ولما يدل على ذلك أيضا حديث الصحيحين وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بمعنى أن كل ما ظهر على وجه الأرض فإنه طهور يجوز التيمم به يجوز التيمم به ولا يشترط أن يكون له غبار أن يكون له غبار لا يشترط ذلك عند المالكية واشترط ذلك أئمة آخر كالشاتعية والحنابلة قالوا لا بد أن يكون لهذا الصعيد الذي يتيمم به أن يكون له غبار أي شيء يعني أي شيء يتناثر منه كتراب ونحوه واستدلوا بالحديث الذي فيه صفة تيمم من نبي صلى الله عليه وسلم ونصب يديه قالوا فالنفض لا يكون إلا لما علق باليد من تراب وغبار ونحوه ونحن نقول إن هذا فعل ولا يدل على وجوب ذلك واشترافه فكونه عليه الصلاة والسلام تيمم بالتراب ونفض يديه منه هذا لا يدل على أن ذلك شرط وإنما غاية ما يدل عليه جواز ذلك ولكن الأصل عندنا أن الله عز وجل يقول فتيمم مصعيدا طيبا فكل ما كان ما ظهر على وجه الأرض داخل في معنى الصعيد وكذلك وجوعة لي الأرض مسجدا وطهورا كل ما ظهر على وجه الأرض طهور صالح لأن يستعمل في هذه الطهارة الترابية وإن كان المالكي يقولون الأفضل التراب لكن ليس ذلك شرطا عندهم. ما. وقوله صعيداً صعيداً طهوراً أي لا يكون نجسا وهذا لا إشكال فيه. وأيضاً قالوا لا يتمم على الأشياء الأطعمة ونحوها كالخبزة ونحو ذلك المقصود أنه الذي يجمع هذا كله هو لصف الصعيد الصعيد ما ظهر على وجه الأرض صعيد طهر ووصلها به بمعنى أنه يشترط في صحة التيمم أن يكون متصلا بالصلاة هذا معنى وصلها به أي وصل الصلاة به والدليل على ذلك قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة قالوا فالقيام إلى الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها إنما يكون بعد دخول وقتها قالوا وخرج الوضوء بالدليل وبقي التيمم على الأصل هذا الاستدلال الأول وفيه ما لا يخفى وأيضا استدلوا بحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت قالوا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت بمعنى أنه لا يتيمم لا يتمسح أي يتيمم إلا حين تدركه الصلاة وهذا أيضا الاستدلال فيه ما لا يغفى ولذلك اشتراط الملكية اتصال التومم بالصلاة ليس قويا وأنا في الحقيقة أحاول أن منذ قدة أن أجد لذلك دليلا قويا تطمئن له النفس فلا أجد إلا مثل هذه الأدلة وهي لا, لا تقوى على ذلك ولذلك فنميل إلى قول ابن شعبان من المالكية إلى قول ابن شعبان من المالكية تفرد به وهو خلاف مشهور المذهب من أنه لا يشترط ذلك بل يجوز التيمم قبل الوقت ولا يلزم أن يكون متصلا بالصلاة قال وصلها به ووقت حضر نفس الشيء دخول الوقت الأدلة التي ذكروها لاتصال التممي بالصلاة هو نفسه هي نفسها الأدلة التي تستعمل أو يستدل بها لقضية اشتراط دخول الوقت فإذا عند المالكية وعند جماعة كثيرة من العلماء يشترط للتمم أو لصحة التمم أن يدخل الوقت ويشترط اتصاله بالصلاة والدليل ما ذكرنا من الآيات القرآنية ومن حديث أينما أبركت للصلاة نعم هو مذهب الحنفية في ذلك الحنفية هم الذين يقولون بجواز التيمم قبل الوقت قياسا على الوضوء نعم فهذه فروض التيمم ثم انتقل حين ذكر قوله وقت حضر أفادنا سائدة وهي أن الفقهاء يقسمون المتذممين إلى أقسام إلى أقسام ثلاثة القسم الأول هم الذين يرجون زوال المانع قبل خروج الوقت وقسم الثاني الذين لا يرجون ذلك والقسم الثالث الذين يستوي عندهم الأمرا، فهذه ثلاثة أحوال. الحالة الأولى الذين يغلب على ظنهم أن المانع سيزول، مثلا شخص دخل وقته الظهر، وغلب ولم يجد الماء، وغلب على ظنه أنه قد يجد الماء أنه قد يجد الماء في خلال الوقت أو حتى في آخره. قالوا هذا الذي يسمى الراجي. فإنه يتيمم في آخر الوقت فإنه يتأخر يتيمم في آخر الوقت لما؟ لأجل إدرات فضيلة الطهارة المائية بمعنى يبقى بمعنى يرجو تحصيل الماء فإنه يبقى ولا يتيمم ويبقى على ذلك رجاء تحصيل الطهارة المائية فإن لم يجدها إلى أن قارب الوقت على الخروج فحينئذ يتيمم هذا معنى قوله آخره للراجي أصلها للراجي بالياء وحذف الياء للضروح الصورة الثانية هي صورة الذي يغلب على ظنه عدم زوال المانع هذا دخل وقت بطهري ولم يجد الماء وغلب على ظنه أنه لم يجد الماء لأنه مثلا في صحراء أو بعيد عن العمارة أو نحو ذلك فهذا يقولون له تيما في أول الوقت لما؟ لأنك يغلب على ظنك ومن المعروف أن الأحكام الفقهية تناطب بغلبة الظن أنت يغلب على ظنك أنك لم تجد الماء فحيث لن تدرك فضيلة الطهارة المائية فأدرك على الأقل فضيلة أول الوقت الصلاة في أول الوقت سيتيمم في أول الوقت لأدراك فضيلة أول الوقت ولا يؤخر لأنه لا يستفيد شيئا من هذا التأخير لأنه يهرب على ظني أنه لن يجد المعنى ثم وهذا معنى قوله قائس فقط أوله أوله يعني يتيمم في أول يتيمم في أول الوقت والمتردد الوسط الشخص المتردد هو الذي يستوي عنده الأمران يعني خمسون بالمئة يجد الماء وخمسون بالمئة أنه لن يجد الماء قالوا ففي هذه الحالة يتيمم في وسط الوقت لأنه لا يمكنه ترجيح أحد الفضيلتين على الأخرى لا يمكنه ترجيح فضيلة الطهارة المائية ولا يمكنه ترجيح فضيلة إدراك فضيلة أول الوقت فيتيمم في وسط الوقت ولا يتيمم أول الوقت لأنه يرجو زوال العبر ولا يتيمم في آخر الوقت لألا تفوته فضيلة أول الوقت هذا معنى قوله والمتردد الوسط ثم انتقل إلى سنن التيمم فقال سننه مسحهما للمرفقي وضربة اليدين ترتيب دقيق. سنن التأمم ذكر منها ذكر أنها ثلاثة أولها مسح اليدين إلى المرفقين مسح اليدين إلى المرفقين واستدل على ذلك بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين وهذا الحديث عند الدارقطني قطني ولكن في إسناده نظر واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر أنه, أنه رضي الله عنهما تيمم فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى ثم صلى وهذا من فعل عبد الله بن عمر إسناده لا بأس به وأما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح فالعلماء في هذا على ثلاثة اتجاهات بعضهم يقول بفرضية نتح اليدين إلى المرفقين وبعضهم يقول بأن الزيادة على الكوعين هي سنة وليست فريضة وبعضهم يقول لا يزيد على الكوعين أصلا فالمالكية يتوسطون ويقولون بأن الفرض إنما هو ضربة واحدة للكفتين ولكن يقولون يسن أن يزيد ضربة ثانية وهذه الضربة الثانية لأجل مسح اليدين إلى المرفقين واستدلوا بهذا الحديث بهذا الأثر عن ابن عمر من فعله رضي الله عنهما وهذا هاتان السنتان مرتبطتان مسح اليدين إلى المسقين والضربة الثانية نعم وعلى كل حال الحديث في هذا الباب ليست قوية الحديث المرفوعة ليست قوية ولكن يستدل ببعض الآثار كهذا الآثار عن عبد الله بن عمر وغيره من الآثار فالذين يعملون بها يجعلونها من قبيل السنة لا من قبيل الفرض ويتركون الأحاليث الصحيحة الصريحة دالة على فرضية الضربة الواحدة وفرضية المسح إلى الكوعين فقط قال ضربة اليدين ترتيب بقي أي السنة الثالثة هي الترتيب بمعنى أن يمسح الوجه أولا ثم اليدين والدليل على أن ذلك سنة أنه لم يرد دليل على الوجوب عدم الدليل على الوجوب ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الذين يتيممون فيه الوجه ثم اليدين وأيضا الآية القرآنية فيها بوجوهكم وأيديكم والواو لا تفيد الترتيب فلا يمكننا أن نقول بوجوب الترتيب فإذا نقول بأنه سنة لما لأجل اتباع الكيفية التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة التيمم وأما المندوبات فاثنان قال مندوبه تسمية وصف حميد التسمية هي قول باسم الله ويقال فيها ما قلناه آنفا في الوضوء والغسل وأما الوصف الحميد فهو وصف يستحسنه الفقهاء في كيفية التأمم وصورة ذلك أن يبدأ بأن يضع كفه اليسرى على ظاهر صابع اليمنى ويمسح متجها نحو المرفق ويدير على المرفق ثم يمسح البطن بطن الذراع ويستمر به الى ان يصل الى بطن الكف اليمنى ويفعل مثل ذلك في اليسرى بان يبدأ بان يضع كفه باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويستمر بالمسح إلى المرفق ويدير إلى أن يرجع إلى باطن اليسرى هذا هو الذي يسمونه الوصف الحميد وهذا ليس واجبا عندهم ولا سنة وإنما هو مندوب والصحيح أنه لا دليل عليه ولذلك فالقول باستحبابه محل نظر القول باستحبابه محل نظر ولم يثبت ذلك في حديث صحيح صريح على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عنه الصحابة فلسنا نقول و ويعني لا أحب ما ذكره صاحب العرف الناشر في هذا الباب لأنه جعل الوصف الحميد هو الصفة المستحبة في التيمم في بأن تكون على صفتي تأم من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسح الوجه والكفين هذا صحيح ولكن حمل كلام الناظم عليه محل نظر نحن نعلم بأن الناظم لا يقصد هذا وإنما يقصد هذه الصفة المعقدة التي ذكرت لكم لذلك ينبغي أن نشرح النظم بمراد مؤلفه ثم بعد ذلك نقول إن هذا الوصف الحميد يعني ننكره أو لا دليل على استحبابه ونذكر الصفة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فقط مسألة منهجية في طريقة التعامل مع مثل هذه النصوص. ثم انتقل إلى نواقض التيمم فقال ناقضه مثل الوضوء أي كل نواقض الوضوء هي أيضا نواقض للتيمم لكن يزيد الوضوء يزيد التأمم بشيء آخر وهو ماذا؟ قال ناقضه مثل الوضوء ويزيد يزيد ناقضا آخر هو ماذا؟ وجود ماء قبل أن صلى أي قبل الصلاة وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكون إلى آخره طيب الآن ما هي الصورة؟ الصورة هي أن الشخص وجد الماء قبل الصلاة وجد الماء قبل الصلاة فهذا ينتقض تيممه بمعنى أنه يحتاج إلى الوضوء. للحديث الذي ذكرنا آنفا الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين, إلى سنين ما لم يجد الماء فإذا وجد الماء فليمسه بشرته إذن هذا الحديث يدل على أنك إذا وجدت الماء إذا كنت عادمًا الماء ثم وجدته فإنك لا يجوز لك أن تستمر على التيمم تيمه كينطق وتحتاج إلى الاتيان بالطهارة المائية هذا معنى قوله وجود ماء قبل أن صلى. صحيح. الصورة الثانية قال وإن بعد يجد أي إذا وجد الماء بعد الصلاة ما حكم ذلك؟ نقول حكمه أن صلاته صحيحة لماذا هي صحيحة؟ لأنه أدى ما أمر به هو عادم للماء وعادم الماء يتيمن ويصلي فإذا هذا لم يخالف الشرع في شيء حتى نأمره بإعادة الصلاة وصلاته صحيحة وليست باطلة فنقول له إن صلاتك صحيحة لأنك أديت الفرض الذي أمرت به تيممت لأنك يرخص لك في التيمم وصليت بذلك التيمم كما أمرك الله ولكن يزيدون شيئا يقولون يستحب له لا يجب ولكن يستحب له أن يعيد في الوقت إذا كان في هذه الصور التي سيذكرها يستحب له أي لا يجب عليه ذلك أن يعيد في الوقت بمعنى ما دام في الوقت أي ما لم يخرج الوقت يستحب له أن يعيد إذا كان كيف قال إن يكن كخائف اللص وراج قدما وزمن مناولا قد عدنا بمعنى أنه يعيد إذا كانت إذا كان في حالة إذا كان حاله حال المقصر في طلب الماء أو إذا كان مخالف لما أمر به، فهذا معنى قوله إن يكون كخائف لص، هذا شخص خاف يعني لم يجد الماء، ويمكنه أن يبحث عنه، لكنه خاف لصا أو خاف أسدا أو نحو ذلك، فلم يبحث عن الماء، ثم تبين له أن أنه لا لص ولا سبع، فإذا فيه نوع تقصير لأنه لم يسأل ولم يبحث فلأجل هذا التقصير قالوا إنه يستحب له الإعادة فهم وأيضا مثال أيضا الذي قال خايف الوراج قدم الراجي هو الذي يغلب على ظنه أنه سيجد الماء وقلنا بأن الراجي عليه أن يؤخر عليه أن يؤخر التيمم نقول نآخره للراجي لكن هذا قدم سبلا من أن يؤخر قدم إذا هذا ماذا فعل خالف ما أمر به فأيضا نقول له يستحب لك أن تعيه وزمن الزمن هو ذلعاهة المقعد الذي لا يستطيع أن يأتي بما يحتاج إليه وزمن مناولا قد عادم أي وزمن أي مقعد عادم ولم يجد من يناوله الماء فهذا قالوا أيضا يستحب له الإعادة لما؟ لأن عنده نوع تقصير على اعتبار أنه قصر في إعداد الماء وتحضيره قبل ذلك هذا المريض الذي لم يجد مناولا أيضاً يدخل في باب التقصير وذلك قلنا إنه عند المالكية يستحب الإعادة في صورتين الصورة الأولى التقصير في الطلب التقصير في صفة عامة كخائف اللص والزمن الذي لم يجد مناولاً يناوله الماء والصورة الثانية هو المخالف لما أمر به كالذي مثلا قدم مع كونه راجيا كالذي قدم مع كونه راجيا ويلحق بهذه الثلاثة التي ذكر المصنف كل مقصر وكل مخالف وهذا كله كما ذكرنا إنما هو بعد الصلاة أما قبل الصلاة فلا, فلا إشكال في أن تيمب ينتقل وبعد الصلاة فإن الصلاة صحيحة ويعيد استحبابا في هذه الحالات التي ذكرنا الآن وبذلك نكون قد انتهينا من شرح هذه الأبيات من كتابي أو من باب التيمم ونكون بذلك قد تأهلنا إلى الدخول إلى كتاب الصلاة وهو الذي نشرع فيه إن شاء الله تبارك وتعالى في دروسنا المقبلة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين